نور النبوة مثل نور الشمس للعقل البصير فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينل كضياؤها فالعقل لا يهديك قد تسبيلا الهدى محدودات إلا على من تبع هذا الوحي والتنزيل يا طالب درك الهدى بالعقل دون محمد لن تلقى قطل ذاك دليلا نور النبوة مثل نور الشمس لَا خَلْقَ لِلْبَصِيرِ تَتَّخِذُ